المُرْتِل طير الضياء يتغنى بأسمى سماء فمه ضوءه ويداه صوته وصداه يدغم الروح في خير نور ويأم خشوع الصدور ويطمئن سمع الحياة مده ومدى المرتل طير الضياء يتغنى بأسمى سماء فمه ضوء ويدا صوته وصدا قويم من حروف الكريم كل حرف يجيد روضة في نام سما فموه د سو س